وسارعوا إلى مغفرة من رحمكم وجنّة وجنّة عبارة والأرض عدّة للمتقين أنفسهم ذكروا الله ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصفوا على ما فعلوا وهم يعلمون. غفرة من رحمه، مغفرة من رحمه، وجنات تجري من تحتها الأنهار، خالدين فيها، ونعم أجل عاديين. قد خلت من قبلكم سنا، فسيروا في الأرض فروا. فَكَانَ عاقِبَتُهُ مُكذِّبًا هَذَا بَلَالُ النَّسْوَى هُدَا وَهُدًى, وهدى وَمَنْعِذَةٌ يصن طرحا فقد مسا الظلم طرح منه فَصَلِّ لِلَّهِ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَنْ حَقُّكَ